مِنْ لَهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَنِفْ لَمِّمْ صَاد كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 قَرِيَةِ نَه لَكناهَا فَجَ أَهَا بَأْسُنَ بَةَلَهُم قَائِلُون فمَا كانََ دَعوَهُم إجَ لا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غايبين والوزن يومئذ الحق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 إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قُلْ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرْجٌ نَكْ مِنْ الصَّابِرِينَ قَالَ انظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قال فبما اويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم ثم لاتينهم من بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَلَى يَمِينِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ إنما منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من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 وَقاسَمَهُمَا إِِّي لَكُ مَالَمِنًَاَّا صِحينَ فَدَن لهُ مَا بِعر فَلَمَّا ذَا قَششَّجرَرَةَ بَدَتْ لَمَا سَْآاتُهُماَا وَقَفِ قَا يَحصِفَانِ عَلَيْهِ مَامُِ وَرَقٍ جََّ وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنَهكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ورباس التقوى ذلك خير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 قَرجَاءبَ وَيكُم مِنَجََّةًا زِرعَنهُ مَا لِباسَهُ مَا لرِييَهُ مَا سَؤاتِهِمَا إِهُ يَراكُمْهُ وَقَبِيلُهُ مِن حَيثُ لا تَرَوونَهُم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 قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَابُرُ بِالْفَحْشَاءُ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ مَرَ رَبِّي بِالْقِسْطَةِ وَأَقِيمُوا مُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ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 يُخْرِجُ جَمِيعَ عِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونثم والبه بغير الحق وان تشركوا بالله وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون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 كذبا كذبا مَ نظَّمُ مِن نِفْتَرَعَلَ اللهَّهِ كَذِبَ لَْ كَذذَّبَ بِآياتاتِ أُنَا إِكَ يَنَالُهُم نَّصِيبُهُ مِنَكِتَ حتىََّ إذَا جَاب أَتْهُم رُسُلُ نَاتَ وَفَّوونَهُمْ <تصفيق> <مدرج> أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا, قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا فينا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 قَالَتُ اخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ يَضِلُّونَ فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تعلمون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 ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يرج الجبل في سم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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُا لِنَ تَدِيَ لَلا أَنْهَدَ نَ اللَّ لََدِ جَ أَتْ رُرسُل رَبِنَا بِالحََّّ وَنُودُ أَتِكُم جََّةُ أُورسمُهابِمَا كتُم تَععمللُون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 أَذَّنَمْ وَِّنُ بَيْنَهُم أَلَّ عَلََةُم الله علىلَ الظَّالِمينَ الذيينَ يَصُدّونَ عَن سَبيللَّذينَ يَصُدّونَ عَن سَبيل اللهَّهِ وَيَبغونَهَا عِ وَجَ وَهُم بِلَ خِرَةِ كَافِرون وبينهما حجاب وعلى نعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَا أُولَئِ الَّذِينَ أَخْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةُ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا نداء اصحاب النار اصحاب الجنه ان فيض علينا من الماء يوم مما او مما رزقكم الله قالوا إن الله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 قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا يفترون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يوشي الليل انها يطلبه حثيثا والشمس والقمر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 مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُورًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا لَكِيدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوحَنًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ قَوْمُهُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا, وإنا لنظنك من الكاذبين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 ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصطة فاذكروا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَدَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها, سميتموها الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا من آياتنا وما كانوا مؤمنين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 أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب نليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن امن منهم لمن امل منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان بما إِلَيْهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِمۡ وَقَالُواْ يَٰصَالِحُ تُنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ بَلَغَتْكُم رِسَالَةُ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا قَالَ لقومه ما سبقكم بها من حد من العالمين إنكم لتاتوا للرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه لَا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا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 كارهين. قد افترينا على الله كذباً عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء هُوَ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَافْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافرين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يونوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين تَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ بَلَّغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ أَسَاءُ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا, إلا سَاءَ وَالضَّرَّ إِلَى عَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّى وقالوا قد مس اسابا الضر والسراء فاخذناهم فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو ان اهل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 أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو من أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ وَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَنْبَائِهَا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 من الصادقين فأنقى عصاه فاذا هي تعبان مبين ونسع يده فاذا هي بيضاء قلنا الناظرين قالا ملأ من قوم فرعون ان هذا ساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فَمذا تَمون ق أَوجهِهِ وَأَخَاهُ وَأَْس فيِيمَدَ إِ حاشرينَ تُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَليم وَجَ السَّحَرَةُ فِي الععونَ قَاون لا لنا لا اجر ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما ان ما تلقي وان نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا ويقوم إلى موسى أن القعصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَن أَدعنَ لَكُمُ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إننا إلى ربنا منقلبون وما تنقم مننا وجاءنا منا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 هُمُ الْحَسَنَةَ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بني إسراء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 ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرضون وجاوزنا ببني إسرائيل إلى البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤْلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين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 وإنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء آخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 ايديهم وراءوا انهم قد ضلوا قالوا ان لم يرحمنا ربنا ويرفل لنا لنكونا من الخاسرين ولمما رجع موسى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 القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء فلا تشمت بي الاعداء الا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب افر لي ولا اخي في رحمتك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 مَتَابٌ مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى غَضِبَ أَخَذَ اللَّوْحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ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 بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول الذين يتبعون الرسول النبي ألم من الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه ولينجي لهم يامرهم, يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم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 رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات ولرب لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي للمي الذي يؤمن بالله وكلماته وَتَّبِعُوه لعَكُمْ تَهتَدون وَمِنْ قَوْمِ مسَ أَُّتُ يَهدُونَ بِالحَبِّ وَبِهِي يعَدِلُون وَقَطَّعنَاهُ مُثْنَتَي عشْرَةَ أَسْباقَنُ مَمَا وَأَوحَنَا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 وَالسَّلْوَى قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تُغْفَرْ لَكُمْ خَطِيئَاتُكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 إذ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اذ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شَرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 ورجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 والالدارَّار ناخِرَةُ خَير للَِّذينَ يَاتَّقُون أَفَلَا تَعقِلون والَّذينَ يُومَِكونَ بِالكِتابِ وَأَقامُ الصَّلااتَ إِ لا نُظع أَجرَْ المُصِحِ وَإِذن تَقُن جَبَنَ فَووقَهُم كَأَهُ ظَُّةُ وَظَُّون له واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا خذ ربك من بني آدم من ياتيهم واشهدهم على انفسهم واشهدهم على انفسهم الاست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوما قيامه ان كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذَرِيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنشَقَّ مِنْهَا فَٱتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَٰوِينَ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 وَلَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبَصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ آذان لا يسمعون بها أولئك كلنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله لسماء حسنا فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِ اللَّهُ فَلَا هَا لَهُ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 أملك لنفسي نفعا ولا ضرن إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مس لي السوء إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون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 اتق الله الدعوا الله ربه ما لان اتيتنا صالحا لنكونا من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركا فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون يُشْرِكونَ ماَا لا يَخلُقُ شيءَ أَ وَهُم يُخْلَقُون وَلَا يَسْستَطعونَ لَهُم نصْرَع وَل أَنفُسَهُم يصرُون وَإِن تَدُْهُم إلَهدَ لا يَيتبَعوكُمْ سَو فكُ أَدَعتُمُهُ أَمَن تُم صَامِتُ إِ الذيذينَ تَدْونَ مِن دُون الَّهِ ربادُ َمثَالكُم فَدْروهم فَالْيَستَجبوا لَكم إِكُ تُم صَادِقين أَلَهُمُ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَمَطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ أَعْيُنٌ يُبَصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَانِ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 من ربي هذا بَصَائِرُ من ربكم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَلَا الصَّلَاةِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَن عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون